الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا في شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام الموفق بمحمد بن قدام المقدسي عليه رحمة الله طيب ما زلنا في المقدمة المنطقية نكمل من حيث وقفنا تفضل الله عليكم قال رحمه الله وينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه لأن سبق فيما مضى عرفنا المفرد والمركب وأن المفرد التصور ادراك المفردات وإدراك وقوع النسب هو التصديق طيب من مقدم على الثاني ومثلنا لذلك أن العالم حادث فمعرفة العالم تصور ومعرفة الحادث تصور ومعرفة النسبة التي بينهما تصور ثم إدراك أو معرفة وقوع النسبة يعني وقوع الحدوث للعالم هذا هو التصديق طيب سؤال بالعقل الآن ما هو المقدم التصديق ولا التصور التصور يعني لا يمكن أن تصل للحكم قبل أن تعرف المفردات هذا الذي يقوله المصنف تفضل قال فإن من لا يعرف المفردة كيف يعرف المركب نعم ومن لا يعرف معنى العالم والحادث كيف يعرف أن العالم حادث نعم طبعا يريد لا يعرف المفرد هنا التصور والمركب التصديق طيب تفضل قال ومعرفة المفردات قسمان هي الآن المفردات يعني التصور وهذا مر معنا قلنا التصور ينقسم إلى قسمين إما ضروري وإما نظري تفضل أولي وهو الذي أولي اللي هو الضروري هذا الأول وهو الذي يرتسم معناه في النفس نعم من غير, من غير بحث وطلب خلاص هذا التعريف الأولي ضاعه بين معكوفتين ما هو الأولي ما هو الضروري لو قلنا أكتب عند الأولي ضروري أيضا هو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب طيب، مثل إيش تفضل كالموجود والشيء يعني إذا قيل موجود خلاص واضح معنى الموجود والشيء معروف معنا ما يحتاج إلى إلى إلى تعريف لكي أفهم أتصور معنى الموجود ومعنى الشيء. طيب الثاني المطلوب قال ومطلوب إيش هو المطلوب إحنا سمينا اسم ثاني النظري وهو الذي يحتاج للبحث عرف المطلوب بتعرف ضعه بين معقوفتيه قال وهو وهو الذي يدل اسمه يدل اسمه ايوه منه على أمر جملي غير مفصل يعني على أمر جملي يعني جمالي غير مفصل غير مفصل يعني يحتاج إلى بيان يحتاج إلى بيان إذن التصور المفردات أحيانا تحتاج إلى إيش إلى بيان يكون تدل على شيء جملي إجمالي لكنه ما هو مفصل ما مثل المصنف لم يمثل قالوا مثل كلمة الحيز طبعا الكلمات ما تخلص كلمات كثيرة جدا حيز إيش يعني حيز الجوهر العرض الحيوان إيش هو الحيوان الإنسان الخمر الخمر يحتاج إلى تعريف ولا واضح ها؟ ممكن أحد يقول واضح معروف الخمر لا ما ينفع الخمر الخمر تابد ان يعرف تعريف حتى نقيم الحد على من شرب هذا الشيء الذي يصدق عليه التعريف صح واحد شرب بيرة خمر ولا ما هي خمر ها قندريس اسم من اسماء الخمر صح ربنا جابها طيب هي اسم من اسماء الخمر الناس طيب فهمتوا المساله لابد من التعريف حتى لما نقول شوف نقول طالب ممتاز كلمة ممتاز طالب ممتاز إيش معدلك ممتاز كلمة ممتاز تحتاج إلى تعريف وما ما تحتاج وإيش هو الممتاز إنتوا الآن في الجامعة ممتاز عندكم ايش ها يعني ابن حلال طالب ابن حلال صح أما إيش معناته معناه حصل على إيش ها وصل أخ حصل على تسعين إلى إيش الى 100 طيب جيد جدا صح اذا تحتاج تعريفات هذه ولا لا جيد بعدها مقبول بعدها هالك ولا يسموه سموه متروك هذا عند المحذفين طيب اذا قالوا جيد جيد مرتفع ايش يعني مرتفع جيد يعني هذا طالب إذا قال الطالب هذا جيد مرتفع مرتفع يعني في الدور الخامس، صح؟ في الرابع إيش يعني مرتفع خلصوني مو يعني في الدور الخامس أنا كنت أبغى مرتفع يعني في الخامس طيب في الدور الثاني فهمتوا إيش يقول أنا أقول هذا ليه عشان أفهم إنه هذه الكلمات تحتمل الأشياء الثانية وهذا مصطلح خاصة المصطلحات المصطلحات تحتاج تعريف ما ينفع أفسرها باللغة بس. طيب أكمل يا شيخ الضرب الثاني قسماني أيضا من هو الضرب الثاني التصديق على قسماني أيضا أيوة أولي كالضروريات طيب وث... أيوة ومطلوب كالنظريات طيب الأول لو قلت لكم مثلا قلت الثلج بارد هل هذا يحتاج منكم إلى إلى قياس عشان تصلوا لبرهان دليل ولا أصبح ضروري ضروري طيب النار محرقة ضروري صار اللي ما هو مصدق يجي أنا ثبتله ثبتله أن النار محرقة واضح صار هذا تصديق ضروري طيب الواحد نصف الاثنين أصبح ضروري لكن هناك أشياء تحتاج إلى تأمل كي نصل إليها زي لو قلنا الواحد نصف سدس الاثنى عشر ما تستوعبها إلا بعد طيب أكمل يا شيء فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحديد بالنسبة للجدول اللي كتبناه أول الآن إحنا سنشرع في أي قسم لما قال المطلوب من المعرفة شرعنا فين شارعنا في اي مجموعه احنا قلنا لكم هي اربع مجموعات اربع مراحل في اي مرحله احنا ثالثا اسمها اي مرحله ترقم اي مرحله نبغى رقمها ثالثه ثالثه احنا الان في المرحله الثالثه شوفوا لاحظوا قال فالمطلوب من المعرفه المعرفه اللي هي ايش تذكر قال بعضهم سماه تصور معرفه اللي هو التصور قال فالمطلوب من المعرفه لا يقتنص إلا بالحد المطلوب أخرج ماذا؟ أخرج الضروري ولذلك في السهمين اللي سويناها كتبنا الحد تحت ما كتبنا فوق مو عند الضروري اختبنا عند النظري قال فالمطلوب من المعرفة اللي هو التصور لا يقتنص إلا بالحد واضح هذا الكلام إيش هو الحد قلنا اللي هو التعريف قول الشارع هذه من القضايا اللي ينقودها شيخ الإسلام من يقول ليس بصحيح إن المعرفة التصور لا يعرف إلا بالحد لا يعرف إلا بالحد هذا حصر ولا لا حصر يقول كيف لا يعرف إلا بالحد كيف عاشت الدنيا منذ أن خلق الله البرية كيف كان الناس يتعاملون بالحدود ما حاجة يسوي حدود كيف الصنايع تناقلها الناس كيف ال العلوم تلاقلها الناس كيف الأنبياء الله أرسل رسل وأنبياء إلى رسل إلى عباده ما في واحد فيهم علم الناس الحد ولا عرفهم بالحد كيف علم الأنبياء الناس الدين وعلمهم التوحيد وعلمهم العبادة وعلمهم الحلال والحرام يقول هذا مو دقيق إنه لا يقتنص إلا بالحد صح ممكن نقول بعضها نعرفه بالحد لكن الحصر هنا لا فهمتوا الكلام أكمل يا شيخ. والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان. المطلوب أخرج الضروري من العلم اللي هو من التصديق. إذا التصديق الضروري ما يحتاج إلى قياس. وأما النظر التصديق النظري هو الذي يقول لا يقتنص إلا بالبرهان. إيش لا يقتنص إلا بالبرهان؟ البرهان اللي هو ماذا؟ قلنا القياس. وعشان قلنا بعدين إنه القياس عشان نعرفه نحتاج إلى معرفة القضايا. هذا مما ينتقده أيضا شيخ الإسلام يقول لا حصرا انه لا يمكن معرفته إلا بالقياس هذا غير دقيق فهمت عليه لكن لما يجي واحد مسبل مسلسل ومكبل بقواعد المنطق لا يمكن أن يعرفه إلا بالحد هذا يمكن ما يعرف شيء بعدين عشان الحدود ما هي متوفرة مثلا لبعض الأشياء يعني تقييد الإنسان نفسه بقيود ليست صحيحة هذا خطأ كبير وقد ينتج عنه ايضا انحرافات عقلية او عقدية طيب ماذا قال بعد ذلك فلذلك قلنا مدارك العقول تنحصر فيهما فيهما يعني في الحد والبرهان واضح هذا الكلام الان سنشرع في فصل جديد ومسألة جديدة متعلقة بالحدود احنا قلنا ان الحدود التعريفات قلنا التعريفات وقلنا باجمال ان التعريفات بالإجمال ثلاثة وبالتفصيل خمسة. اقرأ الشيخ. قال رحمه الله فصل والحد ينقسم ثلاثة أقسام. طيب. حقيقي. هذا الأول. إيوه. ورسمي. وهذا الثاني. ولفظي. وهذا الثالث. الحدود ثلاثة. الحد الحقيقي والحد الرسمي والحد اللفظي. ما معنى هذا كلام؟ شوفوا يقولوا إذا عرفت إذا عرفت الشيء بكلمة تقابلها فأنت تعرفتها بلفظها بلفظين عرفت لفظها زي الفين صاحب الخندريس الخندريس ما هو قلت الخمر أنت عرفت لفظها لفظا بلفظا لكن لو أردت أن تعرف معنى الخمر فهذا الذي ستحتاج فيه إلى الحد الحقيقي أو إلى الحد الرسمي طيب إيش يعني حقيقي وإيش يعني رسمي هذا اللي بنعرفه الآن وطبعا لا بد أن نعرف أنه الحقيقي نوعان حقيقي إيش وحقيقي إيش من يعرف من يعرف لا لا اللي يعرف يرفع أيده بس لا صح ما درسوا المنطق. إيش لا لا هو ينقسم الحقيقي إلى قسمين تام وناقص. تام وناقص حقيق حد حقيقي الحد الحقيقي التام والحد الحقيقي الناقص بعدين نعرف كيف وفي جدول أملكم إياه أو أصور لكم إياه أو إذا كان عندكم إذا عندكم مجموعة مجموعة في هذا البرامج اسمها نشي ممكن نسترسلها عليها رأسا نستصل للجميع الحد الحقيقي إما تام وإما ناقص، والحد الرسمي إما تام وإما ناقص، واللفظ ما في اللواحد لفظي. سارت كم بالتفصيل؟ خمسة. فضّل يا شيخ. ما هو الحد الحقيقي؟ فضّل. فالحقيقي هو القول الدال على ماهية الشيء. طيب افتح معكوفتين وضعت التعريف هذا بينهما. الحد الحقيقي هو الدال على ماهية الشيء. كلام موارح. تقول الحد الدام هو الدال على ماهيه الشيء الحقيقي اقصد مش الدام الحقيقي طب ايش يعني ماهيه الشيء مشكله ولا لا ماهي مشكله طيب ايش هي الماهية والماهيه عرف الماهية قال والماهيه ما يصلح جوابا للسؤال بصيغه ما هو بين معكوفتين تعريفا ما هي ما يصلح جوابا للسؤال بصيغه ما هو طيب تقول ما هو الخمر تمام ما هو التمر ما هو الجواب سيكون هو ليش الحد لو قلت لك ما هو التمر ايش تقول ماذا ستقول ثمره مثلا قلت ثمر يخ... يعني يخرج من النخلة مهما ذكرت يعني يكون حلو الطعم إلى آخره تقدر تذكر أشياء كثيرة هذا الكلام اللي قلته هو تعريف هو الحد فإنت عليه لكن هل هو الكلام اللي ستذكره في جواب ما هو قلنا هو سيكون حد لا هو حد إذا, إذا كان الجواب بشروط معينة يعني صحيح أما لوجبت جواب غير دقيق يعني قلت ما هو ما هو التمر قلنا شوفوا الجواب تمر ثمر يخرج من النخلة حلو الطعم طيب بداخله نواه تمام واحد ثاني أجاب يصلح حد هذا هذا اللي قلت له ما يصلح حد أجلس تبغى أجيب لك تمرة تأكلها عشان تفهم تعرفها ولا إذا هذا ما يكفيك حد ما في حد يصلح لك كيف تفهم أج أجيب؟, أجيب لك صحن تمر طيب لكن لو قلت ما هي ما هو التمر قلت لك التمر شيء يؤكل يصير كذا ليه غلط ما يؤكل ليه التمر يشرب لا ما هو حد صحيح ليش لان الكلام هذا مو دقيق انت قلت شيء ادخلت حتى اللحم ادخلت حتى الخبز ادخلت الصحيح فالمقصود انه الجواب الحد يعني اذا توفرت فيه الشروط التي سيذكرونها في الحد كيف يكون هو الحد له ضوابط طيب اكمل يا شيخ فان صيغ السؤال التي تتعلق بامهات المطالب اربعة الآن هذا الكلام جره أنه يقول يبين يعني صيغة سؤال كل سؤال له جواب ترى يعني كل صيغة تقصد كل صيغة سؤال له جواب مناسب يسأل به عن شيء يعني هل يصلح أن تسأل عن المكان بمتى ما يصلح ويصلح أن تسأل عن الزمان بأين صح ما ينفع أقول لك أين درست؟ تقول لي في البيت. لا لا أين درست؟ في البيت. لا يعني الساعة كم؟ ما هي أين حجي؟ هذا ما هي أين؟ ما تجيب أين؟ واضح؟ فإذا كل صيغة لها كل صيغة تستخدم في معنى معين. قال أمهات المطالب. المقصود بأمهات المطالب يعني التي يحتاج الناس إليها، التي تشتد حاجة الناس إليها. أربعة. الأول هل هل صيقة سؤال يسأل بها عن ماذا تفضل احدها هل تفضل يطلب بها اما اصل الوجود واما صفته اذا اما اصل الوجود واحد واما صفته اثنان اذا كلمة هل نسأل بها عن ماذا نسأل بها عن احد امره اما عن اصل الوجود تقول هل هل الله موجود نعم الله موجود سبحانه إذن هل هنا جاءت على أصل الوجود طيب هل العالم حادث لما سألت هل العالم حادث أنت الآن تسأل عن أصل وجود العالم أنت سلمت لما قلت هل العالم حادث معناه أنت سلمت بوجوده وتسأل عن صفته فهمت عليه هات أي سؤال بهل هات هاته هل ما تعرف هل هل انا اقول هل احد عنده عنده مثال احنا نسال عن اصل الوجود ولا عن هل احد عنده سؤال طيب هاتوا امثله ها هل السؤال واضح هذا عن الصفه لاني الان قررت وجود السؤال لكني اسال هل هو واضح ولا غير واضح طيب هاتوا غيره هل جاء محمد عن ايش عن أصل الوجود مظبوط طيب أكمل الثاني والثاني لما سؤال عن العلة جوابه بالبرهان البرهان يعني بالقياس لما تسأل لما لما حرمت الخمر الجواب راح يكون تكرى العلة لما حضرت تقول ليش حضرت إكراما لفلان إذن هذا هو العلة لما حضرتم الدرس هنا العلة ها؟ الاستفادة. الاستفاده طيب اكمل يا شيخ والثالث والثالث اي نعم. يطلب بها تمييز ما عرف جملته اذا اي يطلب بها تمييز ما عرف في الجملة كيف يعني يطلب بها بيان المجمل هذا المقصود يعني مثلا لو قلت ما الشجر انا سألت ما الشجر المفروض الجواب يكون إيش ما الشجر يكون الجواب بال بالحد صح فجاء شخص وأجاب وقال الشجر جسم هل هذا حد صحيح لا حد ناقص مجمل قال الحجر الشجر جسم طيب والحجر جسم أشياء كثيرة جسم ما يتميز بها الشجر فانت الان هو اجابك بجواب مجمل قال الشجر جسم جوابه الشجر جسم خطا ولا ولا صواب خطا ها هو كلام مجمل يعني اذا قلنا انه هل هو جواب دقيق لا خطا ما هو دقيق طب هل هل هي اجابه مخالفه للواقع لا هو صحيح في الجمله بس كلام مجمل قال جسم فيصير كيف نبين المجمل نسال نقول أي جسم هو عرفت وش يعني لما قال يسأل عن الله ما عرف أي جسم هو فالجواب سيكون جسم نامن سوى الحيوان لو قال جسم نامن يصلح جواب نفس الكلام سنقول أي جسم نام ترى الجسم النامي كثير لأن الجسم النامي سيدخل فيه النبات ويدخل فيه ليش الحيوان وش يدخل فيه لا لأن الحيوان كلهم خلاص كل كائن حي في شيء ثالث يدخل ما نعرف شيء ثالث طيب لو شخص قال سأل فقال ما الإنسان فالجواب يكون بالحد الجواب بالحد فجاء أجاب وقال الإنسان هو حيوان لا ما قال ناطق قال حيوان إذن هذا جواب إجمالي ما هو دقيق ما هو صحيح فأنا يفصل المجمل فقول له ها أي حيوان, أي حيوان هو فيقول حيوان ناطق فينطبق على مين؟ على الإنسان ولو قال حيوان صاهل سينطبق على مين؟ على الحصان وحيوان ناهق سينطبق على الحمار طيب السؤال الرابع والرابع ما ما اللي مر معنا في أول الباب ما هو يعني طيب وجوابه بالحد وجوابه بالحد فهمتوا كيف أهم المطالب كيف نسأل عنها سنسأل بما عن الحد يعني بالتعريف واللي قبله إيش مر معنا هل سنسأل بها عن شيء أحد شيئين أصل الوجود أو صفته وبعدين لما نسأل عن العلة ثلاثة أي نسأل عن بيان المجمل تفصيل المجمل طيب قال وجوابه بالحد الحد للمرة الشارثة وكرر خمس نوع إما حد تام حد حقيقي تام أو حد حقيقي ناقص أو رسمي تام أو رسمي ناقص أو أو لفظي طيب يا شيخ طيب باقي صيغ أخرى ما ذكرها المصنف كيف نسأل بها عن ماذا أكمله شيخ وسائر صيغ السؤال كمتى وأيّان وأين يدخل في مطلب هل إذ المطلوب به صفة الوجود إيش يعني هذا؟ قال باقي صيغ السائر صيغ يعني بقية صيغ السؤال مثل متى هذه يسأل بها عن الزمن إذن يسأل بها عن صفة عن صفة ولا عن أصل الوجود لا عن الصفة اللي هي صفة زمانية لما أقول متى جئت أنا أثبت وجودك لكني أسأل عن عن صفة تتعلق بزمان وجودك وكذلك أيان للزمان وأين للمكان أين تسكن أين درست إذن هل أنا أسألك أين درست يعني هل أسألك هل درست ولا ما درست عن أصل دراستك جواب لا طبعا فانما أسأل عن صفة تتعلق بدراستك وهي مكان دراستك قال إذ المطلوب به يعني بهل به هنا بهل صفة الوجود وهذه مثلها طيب كم من الأشياء والكيفية ما يصلح جوابا للسؤال بكيف هذا تعريف الكيفية ما يصلح جوابا للسؤال بكيف بين معكوفتين طيب إيش قال بعدها والماهية تتركب من الصفات الذاتية انتقل الآن إلى مسألة ثانية اللي هي الماهية. الماهية مرت معنا الماهية ولا ما مرت؟ ايش ما يصلح سأل ما هو؟ رجع الآن يبين الماهية. يقول الماهية تراكم أول لما عرف الماهية ما فهمتها ما يصلحوا طب برضه باقي الكلام مجمل. الآن بيفاهم. معنى الماهية على وجه التحديد قال الماهية تتركب من الصفات الذاتية هل أركز للكلام الجاي؟ ويا ليتني سويت لكم ملخص لهذا خلونا أشوف ولا لا طيب قال الماهية تتركب من الصفات الذاتية الآن انتبهوا الصفات عموما أو عموما ثلاثة أنواع اكتبوا هذا الكلام أحسن ذاتية هذا واحد ولازمة هذا اثنين وعارضة هذا ثلاثة وبعدين إذا حبيتوا الآن أمليكم أمليكم ها أجيء أرسمه الآن ترسموا رسم سبورا أنا ما عندي سبورا في السبورا في أيديكم إنتوا ارسموا الكلام اللي في مخيلتي الآن طبعا ما تعرفش مخيلتي لا عبر ايش عبر ما اقول اكتب الوصف الذاتي كذا في سطر الوصف الذاتي افتح معقوفة. طبعا قبلها رقم واحد نبدا من جديد واحد الوصف الذاتي افتح معقوفة. واكتب يدخل يدخل في حقيقه الشيء يدخل في حقيقه الشيء اغلق المعكوفه وترك كذا كم مسافه قصيره يعني مقدار اصبع او اصبعين واكتب اصبعين خليها واكتب افتح معكوفه جديده واكتب لا يتصور فهم معناه او معنى الذات بدون فهمه لا يتصور فهم معنى الذات بدون فهمه أغلق المعكوفة كلكم كتب هذا الكلام طيب رقم اثنين السطر اللي يليه ويليه تترك سطر فاضي بين الاثنين الوصف اللازم الوصف اللازم وافتح المعكوفة وصف افتح المعكوفة اكتب لا يفارق الذات ولا يدخل في حقيقتها ولا يدخل في حقيقتها لا يفارق الذات ولا يدخل في حقيقتها اغلق المعكوفة وافتح معكوفة ثانية تحت المج... الجملة الثانية اللي فوق فوق ايش كتبتوا لا يتصور هنا اكتب يتصور فهم معنى الذات بدون فهمه يعني عكس اللي فوق انتقل للسطر الثالث الوصف العارض هذا الثالث الوصف العارض افتح المعكوفة يتصور مفارقته للذات يتصور مفارقته للذات ولا يدخل في حقيقتها ولا يدخل في حقيقتها وأغلق المعكوفة ثم المعكوفة الثانية تحت السطر اللي فوق فوق إيش كتبتو بدون نفس الكلام يتصور فهم معنى الذات بدون إيش بدوني فهمه ايش معنى هذا الكلام خلوكم معي الوصف الذاتي لما يقول هذا ذاتي يقصدون انه وصف دا داخل في حقيقه الشيء يعني الانسان حقيقته انه حي صح هذا ذاتي الحياه وصف ذاتي لانها لامرين الامر الاول انها تدخل في حقيقته تدخل في حقيقة الذات والشيء الثاني ما يتصور فهم الذات إلا بفهمه إذا, ما إذا بدون فهم ما يمكن ركزوا معي لو قلت إنسان الصفات الذاتية في الإنسان هي التي داخل في تكوينه والتي لا يتصور فهم معنى الإنسان بدونها فهمتوا مثل الحياة مثل النطق نقول حيوان الناطق هذه كلها ذاتية صح كونه جسم جسم هذا ذاتي ويقول فما يتخيل انه في انسان ليس بجسم ليس بحي ليس ب... بناطق فهمت طيب هذا نسميه ذاتي الوصف اللازم هذا لا يدخل في الذات ما يدخل في الحقيقه لكنه لا يفارقها مع معنى مجزء منها مثلا الظل للفرس الفرس له ظل ولا ما له ظل وهل الظل هو جزء من حقيقة ما هو داخل فيها لكنه ما يتصور انه يفارقها ما يتصور ان يفارق الفرس الظل اذا وجدت الشمس ومعنى انه ليس بداخل فاذا هو وصف ايش كتبتم لا يفارق الذات ولا يدخل في حقيقتها طيب هل أستطيع أن أتصور معنى الذات يعني معنى الفرس بدون ما أتصور الظل ممكن أن أغفل عن الظل فما له علاقة في تصور معنى الذات لكن علاقة فقط هي شيء أول إن هو ملازم لها وليس داخل فيها طيب الأول ذاتي طبعا ملازم لها وداخل فيها ذاتي ملازم لها طبعا لأنه داخل فيها مدام داخل فيها هو ملازم لها فهمته اللازم طيب الوصف اللازم هل هو ذاتي لا ما هو ذاتي ليش لأنه في التعريفات لما نقول الحد الحقيقي نقول, نقول جيب وصف ذاتي فما تروح جيب وصف لازم تجيب ذاتي تجيب وصف من الي يصدق فوق طيب أخيراً الوصف العارض إيش هو الوصف العارض العارض هل هو ملازم للذات ترى هذه الاوصاف كلها تيجي في الذات لكن بعضها اوصاف هي جزء من الذات وبالتالي ملازمه وبعضها ليس جزءا من الذات لكنها لاصقه فيها ملازمه لها وبعضها تاتي مع الذات لكنها عارضه بمعنى يمكن ان تنفصل عنها ويمكن ان تبقى تنفصل عنها ويمكن أن تبقى إذن يتصور مفارقتها للذات سريعا أو بطيئا مع ذلك لا يدخل في حقيقتها لا يدخل في حقيقتها طيب زي إيش؟ يعني يقولوا مثلا البرودة الحرارة الشيخوخة طيب وهذه الشيخوخة هي جزء من الإنسان من ذات الإنسان لا هذا وصف عارض يكون شاب بعدين يصير شيخوخة فهذا عارض انفصل عنه طبعا ماهو سريع لكن الحمره في الخجل ممكن اصفرار في الوجل هذا يزول قد يزول سريعا فهذه صفات عارضة فهمت الكلام والله بالتالي هذا الوصف الاخير العارض هل يتوقف فهم معنى الذات عليه لا اذا الذي يتوقف فهم الذاتي عليه الوصفه ليش؟ الذاتي طيب واللازم ما له علاقة طيب كيف ما له علاقة مع انه ملازم نعم ملازم لكن ممكن أن يكون المتكلم يذكره ويغفل عنه طيب والعارض أيضا لا كلامي واضح؟ هي الآن نقرأ قال والماهية والماهية تتركب من الصفات الذاتية طيب أقولنا الصفات عموما هذا الكلام جرا نذكر الذاتية لما ذكر هو الذاتية ذكرنا ما يقابلها وهو أو وهي الصفات اللازمة والعالضة تفضل والذاتي كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه طيب الآن ضع هذا الكلام بين معكوفتين واكتب فوق قوله لما قال كل وصف يدخل في حقيقه الشيء ألف ثم قال دخولا ثم قال لا يتصور فهم معنى باء فهمت الكلام اذا هو يدخل في حقيقه الذات والشيء الثاني لا يتصور فهم معنى الذات بدون فهمه كمل كالجسميه للفرس هل يتصور انك تفهم فرس وانت ما انت متخيل انه جسم لا متصور جسم طيب مثل واللونية للسواد لو قلت سوات لا يخطر في بالك اللون إذن اللون صفة ذاتية طيب إذ من فهم الفرس فهم جسما مخصوصا نعم فالجسمية تداخلة في ذات الفرسية دخولا به قوامها في الوجود في الوجود وال في الوجود, في الوجود بس اسمع لو قلت أنا الآن لو قلت لك فرس انت انت ولا غيرك عاد انت ما تعرف ما تعرف الجسم أصلا طبعا هذا كلام مو متخيل ما تخيل ما واحد ما يعرف الجسم هل سيتصور فرس مستحيل لأن الفرس قائم على صفات ذاتية منها الجسميه واللي إنسان ما يعرف الجسم مثلا ما يعرف انه, انه في شيء جسم ما يمكن يتصور كمل والعقل والعقل لو قد لو قدر لا لو قدر عدمها والعقل لو قدر بطل وجود الفرس لو لو العقل قدر عدم الجسم معناه ما راح يتصور الفرس ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرس كذلك لو ما كان في ذهن فهم الجسم ما ي... طيب كم مني شيخ انتهى من الوصف اللازم الذاتي الآن انتقل للوصف اللازم تفضل والوصف اللازم افتح المعقوفة ما لا يفارق الذات هذا ألف لكن, لكن فهم الحقيقة غير موقوف, موقوف عليه هذا باء واغلق المعقوفة إذن الوصف اللازم لا يفارق الذات فهمت هذا الكلام وفهم الحقيقة ما يقف على فهم الوصف اللازم طيب مثاله كالظل للفرس عند طلوع الشمس طيب فإنه لازم غير ذاتي نعم صحيح. إذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه على فهم الظل له إنه له ظل لأنه ممكن يغفل الإنسان عنه طيب وكون الفرس مخلوقة أو موجودة أو طويلة أو قصيرة الآن كم كم مثال ذكر للوصف اللازم طيب كونها مخلوقة أول شيء قال الظل لها قال هذا وصف لازم ما هو ذاتي كونها مخلوقة، كونها موجودة، كونها طويلة، كونها قصيرة. طيب، كلها كلها لازمة لها غير ذاتية. يعني الفرس الطويلة الطول هذا ملازم لها ما يفارقها صح لا الطول هل هو وصف عرضي يزول لا ما يزول هذا وصف لازم القصر لو كانت قصيرة لكن هذه الأوصاف لازمة الاستدادي. طيب قال فإنك تفهم حقيقة الشيء وإن لم تعلم وجوده وإن لم تعلم وجود الوصف الذاتي كمل يا شيخ وأما الوصف العارض الوصف العارض فما ليس من ضرورته أن يلازم طيب الآن نفتح المعكوفة وهذا ألف ما ليس من ضرورته أن يلازم يعني أن يلازم الموصوف إيه؟ بل تتصور مفارقته طيب بل يتصور مفارقه. العارض يفارق بس المفارقة إما أن تكون سريعة أو تكون بطيئة إما سريعة واحد كحمرة الخجل أو بطيئة اثنين كصفرة الذهب ممكن يطرأ عليه ويزول طيب مثل إيش كمان والصبى والكهولة والشيخوخة أو صاف عرضية لكنها بطيئة إذ لا يقف فهم الحقيقة على فهمها وتتصور مفارقتها مفارقة من هذه الصفات طيب كم باقي من الوقت انتهى الوقت طيب اذا انتهينا الآن من الوصف الذاتي واللازم والعرضي ونقف هنا لنكمل ان شاء الله في اللقاء القادم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا